بسم الله الرحمن الرحيم وصاك صفا فزاجرات زجرا فالثانيات ذكر ان الهكم لواحد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 قُذِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَمْ يُعذَابُوا وَاصِبَةَ إِنَّ مَنْ خَطَفَ خَطَفَتْ فَأَسْدَاهُ شِهَابٌ سَاقِبٌ فَتَكْسِيرُ الْأُمَمِ أَشَدُّ خَنْقًا أَمَّنْ خَنَقْنَا إِنَّ قَنَقْنَاهُمْ مِنْ خلقنا إنا فَالَّذِينَ جَبَتْ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَتَيْنِ يَسْتَكْبِرُونَ وَقَالُوا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَرُجْمًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَهَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ جُثَةٌ وَاحِدَةٌ فإِذَا يُنْذَرُونَ فَقَالُوا يَا مَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ أَحْصَى الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا رَّعِيمًا وَمَا كَانُوا وَيَدْعُونَ أَشْرَهُ الَّذِي مَثَلَهُ وَأَزْوَاجَهُ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِلَٰهٍ يَنقُضُونَ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفْ فَكِيفُ إِنَّمَا مَسْفُوهُ